اللهم ت تباركت ربنا ا و ع ي ا ل ل لك انا ل نعوذ برضاك من س ت غ ف ر ك ا ل و ب م من ج ي ع ا ل ذ ن و ب و ا ل خ ط ا ا ي و ن ت و إ ل ي ك ا ل ل ه من إ ا ن عقودك و من عاقبتك وبك منك ل ا نحصي ث ن ا ا ل ي ك أنت ك م ا ن ف ن ي ت على نفسك اللهم ق ا غ ل ن ا من م خشيتك ا ت ح و ل ب ه ب ي ن ن ا و ب ي ن م ع ا ل ل و م ن ط ا ع ت ك م ا اللهم ا غ ج ن ت ك و ا ا ل ي ي ن م ا ت غ و ن به ع ل ي ن ا مصائب ا ل د ن ي اغثنا اللهم ا غ ث ن ل ف ض ي ل الدكتور محمد ر ا ت ن ا ب ل س ي وعزائنا م و ا ل ع ز ي م ة ع ل ه ا ل غ ن م من كل ب ل س ي للعلوم ا ل ا ا ل ا م ل ن اسماء الله ا إ ل ا فرجتا ح س ن ا ص ا موسوعه ه ب ولا م ا ا إلا بالسلامة ف ر رددت ل ل ا ا آمن م ب ر و و ف ا ي ا عن ل م ن ك ر إ ل ا حفظته وسددت و ل ا مجاهدا في س ب ي ل إ ل ا ولا نصرت ع د و إ ل ا خ ل ت و ل ا عدوا إ ل ا خذلت ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن الله من أهد ش ب ا ب ا ل م س ل م ي ن اللهم اهد شباب المسلمين اللهم الق في قلوبهم ح ب ك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح وأنقى قلوبهم في قرضا و اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ق ر ب إ ل ي ه البطانه ا ل ص ا ل ح ة الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه و ص ر ف s a v I'll t h e k i it. بنيه وقطع د اللهم م ر ا ج م ع كلمتنا اللهم ج م ع شملنا ووحد كلمتنا ووحد كلمتنا ولا تفرق صفنا ولا تفرق صفنا اللهم اجعلنا شعوبا وقبائل متعاونين وعلى